اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا حاب النار هم فيها خالدون الذي fall فأنت من المشرق فأت بها من المغرب فههت الذي والله قَالُوا إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْحَوَاجِ لَنُغْبِضَ دَماً تُغَافَا فَأَمَاتَ اللَّهُ مَنْ أَتَى آمِنٌ ثُمَّ بَعَثَهُ là biết có đang làm biết tôi feme وَُر إلَ حِمكَ وَلين عَلَ كَ آية تَدين مك وَغُر إلَلَ إظَ كَفَنُم شِزُهَسُم نَفسُوهَا Palam!